له دعوة الحق والذين يدعون من دُونِهِ لا يستجيبون لهم بِشَيْءٍ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في الظلال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 بِقَدْرِهَا فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيَا وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بَتِغَا أَحِلِّيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً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 أولئك لهم سوء الحساب وما واهم جهنم وبيس